فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيْنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَقُولِي إِنِّي 124. وإن ذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا 125. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا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 أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ظلال مبين